هزاع هزاع ليس هدفنا الحجب ولكن اخر العلاج الكيد هزاع لن نسمح هزا للمدونين بالتدوين ولكن هزا حتى هزا نسيطر على فضاء الانترنت حياكم الله اخواننا المستمعين في بودكاست حلم السعودي معنا اليوم برهوم صاحب الموال الجميل وخالد حياكم الله أخوان صاحب الكرال الجميل الكرال الأجمل الله يحييك الله يحييك هذا؟ والله ما هذا اللي يسمونه فنانين إحنا هنا وإبراهيم الفنان فينا أدو يدينا. الله يفننكم بالعافية إن شاء الله عمشي لاحق شي تقول شي تسمي هذا أحنا أحنا أحنا حاجة نرحب المستمعين و... مبارك رحب لهم رحب فيهم يعني نرحب بلاش بلاش اي شيء بلاش يا احمد كثر منك زي التدوين ولا خلاص <تصفيق> ما صار بلاش الظاهر لا ما في شيء بلاش الحين معنا بلاش ان شاء الله فاحنا نرحب في وفيكم بودكاست حلم السعودي ولازم نشوف لنا حل مع هالسعودي اللي ويانا الاخ خالد ماشي صح لانه ابلشنا بالتاخير فكل مره له عذر لكن الأعذار طالت يا خالد والله يا أبو خليل كذا أنتو بتخلون سمعتي يعني صراحة بتصير سيئة لازم لازم تدافع النفسي لكن يعني هي أهم شيء أنه تصير العذر مقبول. وأنا إن شاء الله راح أكون جايب لكم إن شاء الله عذر ومتش عندك اليوم اليوم تعرف زحمة زحمة عند التسجيل رحت عشان أسجل المدونة طيب بدت اللاحة نزلت الآن لاحة النشر كتروني وأبا لحق على الاسم لا يروح الأسف يعني طابور طويل فأخر شيء طلع الاسم رايح ف... راح الاسم. راح الاسم. ماشي, صح. ماشي صح راح. نفس نظام البقالات قبله، ما هو الحين يقول لي سمة مثلًا ماشي صح دولية، ماشي صح ال المحدودة،, المحدودة. <تصفيق> <تصفيق> عشان نمشي شوي أمورنا، طبعًا غير كذا أنا ليش تأخرت؟ لأن هو بعد طالب طلباتهم شوي كثيرة، عشان تسجيل؟ عشان تسجيل يعني طالب طيب. ملف على لاقي أخطر، طيب. طالب, طيب. طالب أربع صور شمسية، على حقوقه جوجا، المشكلة أربع صور شمسية لازم خلفية بيضاء ولازم تكون الجبهة طالع، بدون نظارات؟ بدون نظارات، طيب. فا المشكلة ما يسجل هو يقول لك هذا معلق لوا الورقة على الجدار. يعني لازم تجي المكتب وتشوف. انت بعدها انت لا هو يقول لك شو؟ طرحة صور شمسية فاا شرط سهل هو يقول لك أربع صور شمسية شهادة الثانوي وشهادة حسن سيرة سلوك وبس هو يقولها صح ولا لا أعزاء؟ يقول بس بس لما تروح الوضع يصير مختلف تماما يعني. طيب والدفاع المدني؟ هو.. هذا اللي الحين بنجيح لا تأخذ باع ما لا تأخذ لسمن ظاهر والله شوف الدفاع المدني طبعا هو اشي اللي صاير بالضبط اللي صاير انت عشان تكون معاهم صريح فانت راح تقول للوزارة الإعلام اني اه. انا احتمال احط علانات جوجل صح فيقول لي اه لحظة لحظة ان شاء الله فيها تجارة بعد صح بالمتر هالي لازم سجل تجاري بطلع تروح سجل تجاري عند وزارة تجارة وزارة التجارة لازم تطلع لها خطاب بأنك مكان العمل يسمح لك بأنك تفتح سجل تجاري إيه. وموافقة طف. من البلدية طفاية في الموقع هذا دفاع المدني نحظة هذا وزارة دفاع مدني عقد إجار محل قلت لهم طيب أنا موقع على انترنت قال لي خلاص جيب لي عقد إجار من موقع انترنت إيه. يسمح لك أنه يحط لك بفضاء انترنت فأخذت الشروط هذه طبعا قال لي لازم الدفاع المدني الدفاع المدني طبعا بعد عنده شروط ثانية. دفاع المدني يقول لازم يكون الثغرات اللي عندك في الموقع لازم تصير مخارج الخروج. إذا توق... صار توق... عندك زوار أيه. وصار في حريق. لا الله ولا. أنا في... توح مشاب. توجه قالوا لازم يكون عندك باك دور. حلو. في موقعك. أها. بحيث إنها عشان لا لا سمح الله من ناحية أمنية ومو هدفهم ترى التحجير. ولازم تعلق الترخيص حلو. ترخ ترخيص لأن أنا عندي في المدونة في أكثر من شخص في عبد القحطاني في أخوه محمد أحيانًا يكتب. ف... صورة كل واحد. إيه حط صورته. زي لما تدخل مطعم. الشغلة. شهادة صحية. نفس الشيء. إيه فتحطه على اليمين. إيه بس ترى هذا أبو خليل غير نظامي هي شغلك. ليه؟ إيه شغلك غير نظامي لأن الشغل النظامي لازم يصير في عقد موثق من المحكمة لأن هذا عقد شراكة المدونة مدونة جماعية مو مدونة فردية. فالمؤسسة فردية لها وضع مستقل أوه. والمؤسسة الشركة لها وضع ثاني يعني تيجي تحت الإخبارية الحين صارت هي والله إذاك أربعة يكتبون طبعا هو في موظف واحد هناك وزحمه آه. والرجال آه هو ما يعرف الـ الـ الـ الانترنت يعني بشكل كبير يعني عنده كمبيوتر عنده. والله هو ايش يقول لنا يقول لنا شوفوا ترى كل الكلام ادخلوا على هذا الموقع تبعكم يقول اللي في عصور أزرك آه. وبتلاقي فيه هاشتاغ 3. تدخلون فيه وتشوفون كل البيانات فيه م -م. فهو يعني خبرته في ترت بعد ماش ولا بد يعني فيحتاج انه دورة والله نوصل هاشتاق ما شاء الله ف... يعني ماشي حاله هسه الان القرار طلع الاستاذ هذا ثري يعني فهو بيقدر تاخذهه في الانترنت قرار طلع والناس بيسجلون عدد المواقع كبير صدق اكثر الناس مسجلوا لا لا لازم يسجل دحمان تعال لك انا جاي الحين أنا متاخر يا جماعه حق الاسم اي هي أي رسما ايش أي كل واحد نعم. سجل له اسم يعني ما ما افتكينا من الدومينات نسجل دومينات ويا الله الواحد يفرح يلاقي دومين الحين راح وهو نس... ترى موضوع ما هو اليوم أنا قريت هزاع في الموقع العربية أي. ايوه كاتبنا عليه تبي تجي تسجل عشان انت عارف تعرف يعني لسه. تجي تعطي رقم تلفونك واسمك ويقول كثر الله خيرك الله توقع المحبك من وين نازله فتعطيه كرتك ويعطيه كرتك ومرضو يا, سلام. يا سلام. عشان لو بغوا يعيدون عليك يسلو مسج مسيج يا السلام عليك بخير هذا مباركه حلو يعني الهدف التعارف ولما الشمل يشوف مثلا في مدونتك كتبت والله أنا أخذت شهادة نجحت خرجت مبروك مبروك يا ابراهيم القحطاني يعني <تصفيق> أشياء زي كذا لكن الكلام وين المراقبين عشان مو في قرار حلو لازم نجبراقبينه ينفذوا القراءة ولا هو بس عباطة انا أنا أقول حاجة أقول حاجة, حاجة. شوف أنا يعني هذه حاجة مو مو مو استعباطا ولا لا حقيقية انا رحت فرع وزارة هنا الاعلام في شرقية وقلت لكم الشباب مم. تروح لما تروح تقدم للترخيص وتدخل الموظف يعني صار لخير يشتغل بجد واجتهاد في غرفة ثلاثة متر في أربعة متر في خمسة متر تمام رجال مسكين كبير مادي التقاعد ولا لا الحين يلبس نظارات طبعا الكتب في كل مكان الكتب هذا وعليها مراقب الكتب مراقب الكتب عشان يسمح فيها الرجال لدرجة انه ما يشوف هذه اقولها وانا صادق لدرجة ما يشوف انه عنده مكبر مكبر كبير يفتح الصفحة ويقرأ المكبر عشان يقرأ صفحات لا اله فأجيه وقول لها ربما ترخيص على المادة هذه فيقول لي خلاص انت حطها لك في مكان في الغرفة حطها وتعالي بعد اسبوع عشان عشان أنا أكون قرئا وأنا لني أبغى أقرأه وأراجعه بنفسه يعني وكاركة. هذا هو القارئ أيه. القارئ هذا, في... هذا سكّر حق وزارة ما... أي ما في له في فرعة الدمى من أيام ما علمو من زمان الكتابة والقراءة هو نفس نفس ف... ما تغير أنا أجي وأحطها فوق في الطاعة في, <تصفيق> في ال في في الكبد هذا في ال <تصفيق> في الدولاب في الدولاب حطها فوق, حطه فوق, فوق المكتبة وأجي بعد أسبوع نفس الشيء في نفس مكان عليه غبار يصير وجيب بعد اسبوعين نفس بعدين أقول اقول له ابن الناس وحنا مستعجلين ومدري ادري ايش هذا فاهو طبعا انا مودي يعني خلاص فبقى اسرزك ان شاء الله انه تقاعد عشان الله فالوضع على مراقبين لا الحين شوف هذا الموضوع هنا. هذا ها. الحين على كتب يعني تجيب كتابك تمام فبكره انت موقعك اي عشان تسجله سواء صحف الكترونيه مدونات منتديات أيان كان كانوا المواقع كثير والناس تتطور اي حتى موقع اليوتيوب يبغون نجيب لابتوبك مثلا والله أنا أتوقع يكون عندهم آرسس وتفتح خبير هو بالآرسس تفتح على موقعك أيوة يقول لك حطة هنا وارجع لمرتك <تصفيق> يختم لك عليه ولا؟ ولا يختم عليه <تصفيق> يختم <بتوبت تصفيق> على لفتوب <موتيحكي. تصفيق> فهو القرار نعم <تصفيق> أنا أشوفه غامض وتحس إن الجمل حقتها ما هي متواصلة مع بعض. يا آه. أخي ما ما مم ولا تسجيل. فيش ما في تسجيل. شيء. تسجيل يعني إيش تسجيله؟ إيه ما في شيء اسمه تعال أنت اللي بتسجل ولا هو نظام ولا هو قرار. المدونين فيش. أول حاجة كل واحد بيكتب باسمه الصريح كل حتى واحد حتى كاتب باسمه الصريح حتى, حتى لو. ما مدونين ما هي متديات أقل شيء التدوين يعني. نعم. أغلب المدونين بسمه الصريح واضح حين ومعروفين. هال... يعني مثل القرار هذا. إيش فائدة التسجيل؟ القرار ما هو رقابي. ه حلو الرقابة موجودة علاقة علاقة. سجلت ولا ما سجلت في رقابة أي صحيح فهذا يقول لك للتعارف إيش كلمته فتحنا خ... على حسابه سووا موقع فيس بوك لو أتى مدون هذا كلام هزاع نعم. يقول لو أتى مدون لو وقال هذا اسمي وهذا رقم هاتفي سنقول له كثر خيرك الله. لا نريد أكثر من هذا طب هو المدونات هو هذا المدونات لا, لا المدونات مدونات لا سيدات سيدات ما أدري أنا ما فرر في فرنسا عندنا وزارة لازم لازم يكون عندها محرم إيه, إيه تجب محرم بعدها ما عندنا إيه. بنات يعطون أرقام جوالاتهم هو ك هذا قال يعطون رقم من بسم لا لا ما يشملهم القصر مو قصده هو لا لا هذا مدونون أرقام جوالات يقول لو أتى مدون فهو يعني. في نون الذكورة لا م مدونون هذي زين مسلمون المسلم أنا والله شوف أنا هذا زع صراحة والله يعني الرجال طلع في التلفزيون ورجال محترم وحبيب حبيب فيه ويحاول يتواصل وطيب طيب بس إيه. يعني صراحة خاطب يعني باين عليه خاطب ودنا بس صراحة يعني, يعني, بس صراحة يعني ثمانينات رحنا ثمانينات ترى خلاص إيه. حين حتى التسعينات رحنا التسعينات 2010 رحنا حلصت حلصت داعش حلصت داعش حين حين يعني هو جاي, جاي يخطب هو بس يعني ما والله انا ايش يعني الحين هو ترى حتى هذا صفحتي هي مضرر صفحتي بتويتر محجوبة الآن. إيه والله. من هذا البيض مغلي؟ إيه عشان بيض مغلي أنا طلبت في طور بيض مغلي في واحد من المراقبين دولا حجيم. ما أول شيء أنا من بعارف أي جهة جاسة تراقب أنت عندك وزارة حلام أنت عندك مؤسسة مدينة تملك عبد العزيز نعم. أنت عندك اللي لولو أنت من عندك ما تدري من عندك زين أنت عارف يعني فحنا الآن نبي عارفة هو شيء نظم الصاير الصاير أصلاً قبل الله تفتح باب جديد حلو. تنظيم وما تنظيم أنت لا ما أنت قادر تنظم الأشياء اللي عندك حلو. وبعدين هل التدوين تبع وزارة الإعلام هل الإنترنت تبع وزارة الإعلام من أصل م. أنا ما أدري أنا شو إن الإنترنت تبع مدينة الملك عبدالعزيز تبع حلو. وزارة الداخلية تبع وزارة الداخلية مو تبع وزارة الإعلام فالآن هذا الجزء يقولك لا هذا سجل تجاري وهذا موقع وهذا النظم ما النظم فالقرار جديد هو عموما قال يعني قال قال هز... نقبل اقتراحات قابل للتعديل والتصويب وليس نظاما قد صدر بمرسوم ملكي و... ومين امين يحدد انه قابل للتعديل ولا هو هم هم يقول لك مدة شهر زين ترسل التعديلات اللي انت بيها وهم يدرسونها ويوافقون على اللي يشوفونه مناسب وش ينضمن لي انهم يدرسوها والله عاد هذه أحس النية يعني أحس يعني يعني يعني أنا أنا عندي حس النية في وزارة الإعلام إلى درجة كبيرة يعني زال الله خير م. قبل ما يموت غازلك صايب بكم يوم زال الله, الله خير يعني, يعني, يعني الله يرحمه اسمحوا بكتبه يعني كتبة فأنا عندي صراحة وزارة الإعلام وزارة طب هذه هذا البشرة طيبة يعني يعني إذا كنت مدون يعني حجبوا لك تدوينك ولا تويتر بعد عمر تضيعن الشاب راح راح اسمحوا ب أنا أنا أشوف إنه حنا الحين في عصر الدول جاسة تتخلى على وزاره الاعلام وجالس تسكر وزاره الاعلام جاسة تقسمها تسويها قسمها تخلصها تحجرها يعني شويه تلغى تلغى الدول وزارة هذا انترنت انترنت وهذا خلاص وهذا هذا وزاره بس من دور يعني تنظيمي شوية تنظيمي في جهه ثانية خلاص ننظم هي عليا القنوات الحكوميه يعني فانا اقول ما ما ان وزارة الإعلام انتو خلاص على شفا تتسكرون مثلا فجسد قبل ما تتسكرون طلعوا لنا يعني بيضوا بيضوها قبل ما تطلعون صح والقرار تسأل. زي ما قلنا غير اجباري لا القرار لا الحين جديد ايوه و... نشوف نشوف نشوف يعني اللي برا... راح يصير اليوم والنب... اليوم في ندوة اليوم أنت... في ندوه في نادي الادبي هزع أنت بخليل تتوقع أه. انه القرار هذا راح يكون لصالح المدونين لا أبدا أنا ما أشوف انه اصلا قرار صح من اساسه يعني حلو انا ضد القرار بكبر راس انا سالم يقول تعال سجل عندي نظامي أنا ما نبالي ليه ما طيب ما يبراكب ما يبراكب الهدف ما الهدف مو واضح الهدف لا لا مو عن حاجه أنا ضد النظام لأنه مو واضح أما أنك تقول لي والله ما تفتح مدونتك ولا تفتح موقعك إلا بتسجيل رسمي حلو. أنا وافق ولا أرفض وعلى الأساس هذا موقعك يتقفل ولا ما يتقفل اقول أقول أنت موقع القرار خطأ بس أنا واضح دايه. لكن تقول أبس سجل حلو ولا تسجل وترى الموضوع بكيفك وتعال تسجل وإذا ما تبي تسجل بكيفك والله من القصد اللي إحنا نشوفه والمشاهد وأخذ رأيك ممكن أخذ رأيك عشان نتواصل الكلام ما يدخل الرأس فهو القرار أنا أحس إنه مو واضح وبكرة بعد كم شهر يقول لك تعال لا هدف الرئيسي لما قاعد عن الصحف هذا شكله إيه أنا أقول ال الموضوع يعني مارجح للحين خلنا اليومين هذا الآن جائزة هديل طيب دقيقه بس مانجل. اللي حاب يقترح شيء تعديل على القرار يعني ممكن يروح على موقعهم و يقترح انهم يرغبوا مره واحده حكايه المدونين و هذه كلها كم ان شاء الله واحد. كم واحد ارسل لمدينه الملك عبد العزيز انه يرفع موقع محجوب بالغلط منهم صفحتي بتويتر و... ولا أحد رد عليك ولا أحد رفعه ولا أحد اعطاك سبب مقنع نعم. ولا قال لك ترى هذا أنا انا لو بحلف حاجة. لو بحلف ان راعي اليوزر نيم ذا اللي شيك نسبه الصوره حقي لا لا ما ما شيك عليها ما خبرنا في موقع تقفل وفتح العالم العالم تروح تغير الدومين تروح تغير الاسم طيب هي الاسهل شغله غالي قبل ما نطلع الموضوع مم. ما توقع انه بيجي يوم تروح للموظف تقول له مثلا أحمد ابو حسن بيروح يقول والله أنا بوافتح مدونة يقول لا والله أنت عندك مدونة حلم سعودي, سعودي وتوقيع تدق على الانترنت لا ما نقدر ما نقدر 4 خمس شيزارات <تصفيق> صح استثناء والله هذه إذا الحكومة إن هي استضافة المواقع جميعا على سيرفراتها يعني يدق الانترنت وهو حق الدومين وحق الاستضافة وحق الترافيك زيك الساعة ممكن نقول ليش؟ أما كان لازم تنظم الشغلة يعني الحين كفاية علينا الأراضي الحين بتخلص الواحد ما يلاقي له أرض بعد. يجي يجي يجي يجي علينا بعدين. ما تلاقي لك مساحة أصلاً. إيه تتخلص الوزارة. الله المستعان. فالموضوع هذا لك اليومين آه. الجاية. تحس إن بتوضح الصورة أكثر. خاصة بعد الندوة اليوم. أنا, أنا شوفت أحداث أنا شوفت تحديثات اللي على تويتر. فإلى الآن تحس الموضوع مو صافي يعني مشوش. إن شاء الله بكرة يعدلوا أنت. ما بينزل هو كذا مشوش معه. بنشوف هو هو أصلا طريقته إنه يحكمون و... هو شف إذا جينا الموضوع إنه بيطبق بالشكل اللي هو الرقابي اللي هو منع وسماع صعب التنفيذ. وخيال انسى لي. انسى. فهم الأساس إنهم يقولون هون أن أفضل يعني. لا كذا. زي هو... ما القرار ترى أول ما طالع والحين والحين كل ما لقى يتغير وال. كل ما التعديلات صراحة غريبة أنها تجي متبوع بيش بتوقيع الوزير على القرار. ونموافق عليه يعني اذا كنت تنوي تعدل القرار خلال شهر ما تخلي الوزير يوقع عليه الا بعد الشهر هذا خلي تعديلاتك تخلص وبعدين هاد الوزير هاد هو مسموح رمضان خلاص رمضان اللي فات طلعوه فاحنا ننتقل أكشن المفروض احنا ندخل هنا فاصل موسيقي بس اسمع ينفع تكلم انه اليومين هذه جائزه هديل الله يرحمها للاعلام الجديد المسجل رسميا بوزاره الإعلام لا لا ما ما لا لا <تصفيق> <تصفيق> ما بيطلع الموضوع المسجل ممنوع صقي <تصفيق> <تصفيق> ف ابو يعني الجانب. وبعد التصويت وكانت في بدايتها صارت اشكاليه بعض المدونات وبعض المواقع مشاركه يعني ما سجلات القائمين عليها يعني تاخروا شويه كان في الاعلان في السنه ايوه فعل شوي قوية تضايقوا بعضهم لكن عدلوا الموضوع عدلوا يعني عدلوا دوره لا لا الاساس كان في ناس شاركوا وما نزل اسمهم في المدونات آه المشاركة آه فالبعض زعل وبعضهم بدأ أي يعني الموضوع ترى حبي و... ولا تشوف والله لأنه هو جهد صراحة بشري جهد بشري جهد بسيط وهم الشباب أو الأخوان والأخوات اللي في الجائزة هم متطوعين يعني أول شيء الجائزة تحمل اسم يعني يقدره وعزيز على كل المدونين والمدونات يا اسم مدونة هديل الله يرحمها غير عن كذا أن الجائزة هدفها هو نعمل تعارف بين المدونين نعمل, نعمل تواصل من المدونين نحيي قضية التدوين هي مو الأساس بالجائزة فهي الجائزة معنوية أكثر ما هي والله بأن فيها قيمة <تصفيق> قيمة معتلية <تصفيق> الكل فائز كل مدونة المجتم... كل مشارك نعم. كل مصوت في هالجائزة هو مشارك حنا هدفنا الأساسي إن كل إنسان تكوين مجتمع كل... تكوين مجتمع كل شخص بإمكان أن يشارك في التدوين يشارك في الإضافة إضافة مم. مواد جديدة سواء بالتدوين الكتابي أو المرئي أو الصوتي وبود كاس المهم إنه يشارك إحنا نبغى كل فرد في المجتمع أن هو يشارك أن يساهم ومن ثم هو يشارك في هذا اللي نوع من التشجيع كلنا نشجع بعض نعم. بنوع من الروح هذا الهدف أن الجائزة كمسابقة ساعدت على أحياء الشغلة هذا وبعثت في روح يعني الإعلام الجديد وتويتر صار في نوع من الحماس يعني مرة في السنة يصير الشيء هذا فأودنا أن كلهم دعم أكثر من انتقاد أنا حسن الانتقاد في المكان هذا يكون شخصي مثلا مو شخصي يعني يكون عن طريق إرسال اقتراح لأن الموضوع زي ما قلت من أول إلى آخرة هو تطوعي وحبي والناس القائمين عليه بذلي مجهود كبير أي. حنا ما ندري عنه والله أنا شوف أبو خلي عموان هم صلحوا يعني صلحوا الخطأ اللي أه. صار والله شوفوا حنا تدوين أساسا عندنا قضية الحرية الـ نعم وحرية الانتقال لا أقصد في لكن لا ينتقد لك لا ينتقد وانت انتقد لا أحط في بالك أن الموضوع ترى حبي يعني أنا لما بكرة أعزمك معجبك الأكل مو من حقي كنك تنتقدني أنت أكلك ما عجبني اللي سويت ما عجبك أوكي أنا عازمك ترى يعني عزيمة أيه. فهو أنت تبي تنتقد اقترح أراء اطرح مساعدة إذا أيه. أنك ما شاء الله عليك فاهم وعارف الأمور هذه اطرح مساعدة أرجع لأول حلقة سويناها السلبية, السلبية لا تكون سلبي إذا كان عندك شيء نقول حاجة بيجي حلول بديل لا بعض منا كان يقول يعني ترى الموضوع سهل جدا طريقة مشاركات أنت اللي صعبتوها طيب أنت ما شاء الله عليك يا منك فهم تطوع تطوع يا اخي طرح مساهمه تطوعيه والله حل الموضوع بطريقه التقديم يعني يعني يمكن عندنا صفحه اتصل بنا وايميلاتهم موجوده يمكن اللي السباب. مطلع على الاشخاص اللي جالسين يشاركون في اللجنة وفي الاعداد الجائزه ما يدرون مقدار الجهد الكبير اللي الحين يبذلونه هم جالسين من شهور طويلة هم جالسين يشتغلون على الجائزة هم يفكرون يعني بعض الاشخاص للأسف انه هو يفكر فقط انه هذا موقع ويحط ويقول لك تعال وشارك هو في اعداد في مراحل كبيره وفي في لجان قاعدين يعدونها في يعني الشغلات اللي جالسين اشتغلوا فيها والله شغلات جدا كثيرة فالله يعطيهم العافية نشكرهم احنا من والله هنا والله, والله على السنة يلا الماضية لهم التوفيق جميع المشتركين والمعدين في هذه السنة الدورة الثانية القائمين عليها لتحقوا وعلى و... و... و... و... فكرة يا شباب شغل تضوعي بودكا... بودكاست حلم السعودي مرشح ولا ما مرشح لا ولا ما رشحه أفر رشحناه ولا رفعوا اسمه ولا حطوه وقال <تصفيق> احنا مساو... نحتاج نسوي <تصفيق> دعايه قاعدين بالساعه <تصفيق> احنا حل مسعودي مرشحناه اعتمدت أن أنت بترشحه كل واحد <تصفيق> أفا وأنت اعتمدت على خالد وخالد قال أنا ما رشح بعدين فاهم الخاصه يا ابو خليل انا كنت امر ترى كنت امر من جنبهم بشغوري بلا دوري بس ما حد راده فراحت علينا يمكن ان شاء الله ان شاء الله تحس ما عندك ترخيص إن شاء الله السنه الجايه نخلي العالم يسبقونا واحنا نجيهم من من بعيد ايوه أنا حتى المدونه ما رشحتها أنت مدونتك انا والله 2000 و... <تصفيق> شيء <تصفيق> انا صراحة. أنت مالك وجه خير شر ان شاء الله يعني ان شاء الله ندخل في نعود للتدوين أنا المدونة نفس الشيء في إن, شارك إن شاء الله فحسيت انه ما تنافس والجائزة كبيره فودك انه الواحد يكون ينافس يعني نعم وبعدين فيه فيه واحد مشارك في التدوين العام <متحدث> <متحدث> هذا إذا دخل طال عمرك خلاص بدون دعايات يا بخلي لا لا, لا لا كل واحد يقول مين رشح أنا مدفوع, مين لي؟, رشح. مدفوع لي مدفوع لك <تصفيق> أنا مفتاح <تصفيق> <مكروبون>. أنا مفتاح يا شيخ لا لا, لا <تصفيق> <أنا> <تصفيق> انا اذا بتسمحوا لي اتفضل اتفضل انت تسمح بت لهم طبعا مجاني صح السعوديه بتقول لي مصوت له ولا ما تقائل انا بقول لي صوتت لي مين ايه بتقول بتص... صوت لي انت قاعد تقول لك انت لا لا مو دافع لانه انا كل شخص سوى رشح نفسه في هالجائزه انا اعتبره انه شخص يستحق التصويت لا ياكل على سوري لا انا طول عمرك مصوت في البودكاست ايه البودكاست على طاري هذا دليل الحياديه عندك بودكاست ما ترشحه وتروح تصوت لواحد ثاني لانه يستاهلون صراحه الورا مع أني أنا بعد ما استضافوا بلوت طاحوا من عيني لأنه مطلعوا يمشون مع بلوت بس أنه يعني قلت يلا يستهلون لا لا وتحية لا لا تحية المساعد عزيز وغالي وحبيب يعني عهدك بالشفافية وبصراحة بلوت لما جاء الشرقية مو جاء عشان الموضوع هذا عشان حلم سعودي ما يرشح نفسه في البودسكاس هو, هو يوم جاء و... قال ترم سدهيني شاب على طالي وقالوا لي لا تستغيف لا آه. لا تخليهم يرشحوا نفسهم لا يرشحوا نفسهم إيه فحنا مشينا وما رشح وقلوا عطاك فلوس من تحت الطاولة عطاني دجاجة بخاري <تصفيق> سفري <تصفيق> لا لا عزيز وغالي مساعد بالعكس يعني هو سوى سوى ضجة يعني في حدها بالبودكاست حقه فانا صوت طاري كبودكاست سلاحة. وصوت للدكتور ملك موليكيلو اسمه ماي النطيك بوجود بس انه انا شوف انه هو الأجدر بالجالزة بالتدوين المليح هو عنده جزء في الحاله هذا بروح اسرع التدوين المليح لا في القسم العام الظاهر في القسم العام فهو مدون عزف يعزف جيتار يا سلام مو دكتور دكتور ما شاء الله تبارك الله عليه ويدخن سيجار يعني وكوبيه مطوع مطوع <تصفيق> مع هذه كلها ما ما لا لا لا يعني بالسؤال لا لا كف ككلام يعني <تصفيق> <لخولي. تصفيق> <تصفيق> تبيه مطوع مطوع البرالي، البرالي متشدد قبلي متحضر كل شيء فيه <تصفيق> ما شاء الله بتاعه كله هذا على اخوان المصاري شو لا لا يقولون العباني فهو بتاع كله فانا مصوت ايوه مين كمان بس خلاص اثنين بس عندكم يسمونها يسمونها الصوت الاعور في الكويت يقول ابغى صوتك أعور يعني تصوت لي بحالي انا صوت لهم بحالهم لا انا صوت, أنا صوت في, في التدوين العام للمدون المتميز اشرف فقيه, فقيه وصوت لأخونا إبراهيم السحيباني في تدويني الشخصي. هذا مجيد مجيد هذه. وصوت في البودكاست أي. اللي بودكاست جديد بالنسبة لي أنا يعني تعرفت عليه مؤخرا لما شفت مرشح بصراحة مم. رحت يعني قعدت اسمع كل بودكاست عشان أحاول أكون حيادي شوية مم. يعني على طاري على العين والرأس. بس هذا عجبني جودة الطرح بصراحة والتخصص اللي هو أعمال كاست. بودكاست أعمال كاست، كان جدا جميل صراحة، بانكم بأنكم ترقوا نظرة علي. حلو. وش كمان باقي، صوت, صوت حتى على حتى احد مين باقي؟ أنا بالنسبة لي صراحة يعني حتى الحين ما صوت فأقول للمستمعين، خاصة اللي مرشحين في السوم، اللي يبغى اصوت له يدزني شوي يعني يعطيني فلوس و... <تصفيق> <تصفيق> الله يك <تصفيق> صعب، <حيني>. فالي زكو <تصفيق> <أي بعد تصفيق> صوت لي مهند الكدم كمان في تدوين تدوين أنتوا عليك و... أنت هذا ولا أنا الصراحة أهو. على طول اعور ما أدري اثنين اعور ما أدري أنا خذيت آخر قائمة تحت وأول قائمة فوق <تصفيق> العام فوق وتحت البودكاست فاهم <تصفيق> والله طبعًا <تصفيق> ويستهلو الجميع إن شاء الله كل فايز والله يتعيز. يسر سر إن شاء الله بكرة تشوفون ما في شيء ما في شيء <تصفيق> أنا صار نراكم <تصفيق> على خير ونشكر لكم استماعكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى ولا ونشكر تس... أخوي خالد ولا أخوي إبراهيم ولا أه... التسجيل تسجيل ف... وزعت لها والموضوع ما هو شخصي ذكرنا اسم هزاع هزاع هزاع أي. لان الموضوع عن شهر كلمه هزاع وفي أي. تويتر الهاشتاغ هزاع ما فيش اي شيء شخصي, شخصي فكل التقدير والاحترام للرجال ولمنصبه ولمكانته لكن يعني تماشيا يعني مع موضوع اللائحة شيء والشرف قدرنا ارتبطت ارتبطت باسم هزاع نعم. فصار حتى ال... حتى, حتى في البدايه ما هو شخصي يعني دعاء لأن لأن في دعاء يعني دعنا لا في تحذير اذا كان في شيء شخصي او حاجه فهو مو شخصي مو شخصي, شخصي. في تسجيل الامور نسمي اسم ثاني طيب نختم لان ما راح نخ ما سكه ايه احنا مره, سنة مرة سنة ثانيه طيب قبل السلامه في امان الله ونراكم على خير شكرا جزيلا اشعاكم يا شباب